الهاقطه ملها الله وما ادراك ما الهاق الله كذبت ف ثَمود فَأُهِكُ مِ القاضِيَ وَأََّ عََّا فَأهْلكُ بريقِ وَ صَرصَار النعَاتية تَخَرهَا عَلَْهِم سَبَلَ بِ وَثَمالةَأََّا مِنْ حُسومَا فَتََ الْ القََّ فيِيهَا نَخْلٍ خَوَ أَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَنْ قَبْلَهُمُ الْمُعْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا وَسَوَّلُوا لِرَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ التَّرَابِ يِنَّ لَمَّا قَضَى الْمَاءَ حَمَلْنَاهُ لَكُمْ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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشطت السماء فهي يومئذ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَمَا لِيَهْ ويأتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظنات أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كنوا واشربوا هنيئا وَأَمَّا مَنْعوتيَكِتَبَهُ بِشمانِهِ فَقُ وَأَمَّا مَنْ وتكِتَّبَهُ بِشمالِ خَبُون فََقُول يَا لَتَنلَ موتَكِتَابِيَ لم ادري ما خساقي يا ليتها كانت القاضيا ما اغنى اني مالي املك عني, عني سلطانيا ما اغنى اني مالي املك عني, عني سلطانيا خذوه فغلوه, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من غاب عنا علينا بعض اللطامين اخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين